يا طف ما تمرح مفادك السهر والنوح لو هل دمعك ما سيل ما ترحم الناس ما جوه. أو هل دمعك ما سيل ما ترحم الناس ما جرى الحب كله غرابي فيه سجات وانزوح أسهر مع نجمة سهل لن الفجر يعطي الضح الحب كله غرابي فيه سجات وانزوح أسهر مع نجمة سيل لين الفجر يعطي الظوح لين الفجر يعطي الظوح طبق المرات من السهر والنوح لو هل دمعك ما سال ما ترحم ما جروح او هل دمعك ما سيل ما ترحم الناس ما جرى تشكي على الناس بالحيل ما بيح السر ما فضح يا صاحبي مثل ما قيل ما منك يا زين معصلح مشكي على الناس بالحيل ما بيح السر ما فضوح يا صاحبي مثل ما قيل ما ما منك يا زين ما صلاح ما منك يا زين مصلوح ما صلاح ما تنحل الليل مفادك السهر والنوح لو هل دمعك ما سال ما ترحم الناس ما جروح أو هل دمعت ما سيل ما ترحم الناس ما جروا شلون ترضى البهاذيل للي يحبك ما الروح وشلون ترضى البهاذيل للي يحبك مع يحبك يا ما, ما السهر لو هل دمعك ما ما ترحم الناس ما دمعك ما ما ترحم الناس ما جروه <تصفيق>